السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ليس معه إله غيره أنزل القرآن العويم وضرب لنا فيه من كل مثل لعلنا نتذكر أو نعتبر وجعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وجعلوا كتابا قيما لا عوج فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ووعده أن يظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون فصدع بأمر ربه وبلغ رسالته كاملة ونصح للأمة وأبان لها طريق الحق واضحا جليا وحذرها من سبل الضلال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لالكم وصاكم به لعلكم فتقول صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بهدى وساروا على نهجه فكانوا خير أمة أخرجت للناس أما بعد فيقول الله عز وجل من سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولولم تنسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأنفال للناس والله بكل شيء عليم كل من في الوجود يطلب النور الإنسان يأنس إلى النور ويستوحش من الظلمة والوحوش. والطيور. ترجع الى اوكارها. ووكناتها اذا اقبل عليها الليل بظلامه. كأنها تفر من عدو يتربص بها. فاذا بزغ الفجر وظهر الضياء خرجت الطيور من اعشاشها وخرجت الوحوش من اكنتها تطلب رزق الله وتسعى لحياتها حتى النبات يتفتح للنور وينقبض للظلام كل شيء في هذا الوجود يحب النور ويكره الظلام هذا الفراش الذي يتهافت حول المصباح إنه يقفل نفسه من أجل أن يعيش في النور والنور اسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته فهو النور وهو ظن نور وهو المنور للسماوات والارض بنوره ووجهه نور اسمع الى قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور حين اذاه اهل الطائف يقول بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة ان يحل بي سخطك او ان ينزل علي غضبك ولك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بالله. وحجابه النور الحجاب الذي احتجب به عن خلقه والذي رآه نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به حين قال لما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أراه او قال رأيت نورا. فذلك النور هو نور الحجاب الاعظم. الذي احتجب به الرب جل شأنه. وهو الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله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 ثم قال حجابه النور او قال النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من فهى اليه بصره من خلقه وعرشه نور يقول ابن مسعود رضي الله عنه ان ربكم ليس عنده لين ولا نهار. نور العرش من نور وجهه. فالعرش هو انور المخلوقات واظهرها واعلاها واشرفها لانه هو الذي استوى ربنا عليه. فليس بين العرش وبين الله مخلوق سواه. والجنة نور. هي نور تظهر. بيضاء. مشرقة. لا ظلام فيها بل هي نور وكل ما فيها نور والذي يدخلها نور فلن تدخل الجنة وفيك ظلمة ولن تدخلها إلا وأنت نور قد صفيت ونقيت من كل ظلمة ومن كل دنس لأنها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب وتقول الملائكة لأهلها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وكتاب الله نور ذلك القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل نورا يهدينا إلى الرشد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 ويهديهم الى صراطٍ مستقيم ورحي الله نور وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراطٍ مستقيم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 يفرق للمؤمن بين الحق المنزل وبين الباطل المفتعل يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا في قلوبكم وهو ذلك النور الذي يجعله الله في قلب المؤمن ليكون فرقانا له يفرق به بين حق الله وباطل الناس وهذا النور هو الذي يسعى بين يدي المؤمن وأمامه يوم القيامة وهو الذي يهديه الصراط وهو الذي يمشي في ضوءه المؤمن حتى يدخل دار الرحمة ودار السلام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 ولا يتكلم الا بحق. فكلامه اما ذكر لله. واما نصح لعباد الله. واما تسبيع وتحميد لله. واما قراءة لكلام الله. فكلامه وقوله نور. وعمله نور. ومدخله نور. ونخرجه نور. ونصيره يوم القيامة الى نور. الله نور السماوات والارض. هو سبحانه الخالق المدبل لكل هذه الانوار ما كان منها حسيا يرى بالافصار وما كان منها معنويا يرى بالبصيرة. خالق لكل نور. خلق لنا الشمس سراجا. تضيع لنا بالنهار. فاذا غربت عنا. واقبل الضلام. تلاها القمر. فاضاء لنا في غساق الليل. ثم هذه النجوم التي تتلألأ من فوقنا. كل ذلك بامر ربنا. فهو المنعم علينا بتلك الانوار نور الشمس ونور القمر ونور النجوم والكواكب ونور الكهرباء تلك المصابح التي نوقدها في الليل فتضيء لنا. وما عليك الا ان زرا من الازرار فتنير لك هذه المصابيح. حجرتك او بيتك. من كذر هذا النور? من انعم بهذا النور? الله النور? وخالق النور. والانوار كلها المعنوية. الامان. العلم. المعرفة. التوحيد. المحبة. الرحمة. كلها في قلبك. ايها المؤمن نور. توحيد الله نور. ومعرفة الله نور. وعلمك بالحق نور. كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله النور في كل شيء حتى يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا واعظم لي نورا وزدني نورا فنحن نسأل الله النور يحيط بنا من كل ناحية ويملأ قلوبنا بالمعرضة الصحيعة والإيمان بالله العلي الكبير الله نور السماوات والأرض كل نور فهو من نوره. كل نور فهو اثر من اثار فضله ورحمته. يقول صلوات الله وسلامه عليه. فيما رواه عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما. ان الله خلق خلقه في ظلمه. ثم رش عليهم من نوره. فمن اصابه من ذلك النور اهتدى. ومن اخطأه ظل فنسأل الله ان يصيبنا رجاش من نور الله. حتى يهدينا الله به. ويملأ قلوبنا نورا لمعرفته وتوحيده. الله نور السماوات والارض. السماوات العلاء كلها نور. لان الملائكة التي تسكنها نور. والملائكة خلقوا من نور. والسماء تتلألأ بالنور. لان عمارها من الملائكة نور. والارض. هي مظلمة بذاتها لكن الله رحمها فألقى عليها من النور وجعل لها الشمس زراجا منيرا وجعل لها نورا فيها يضيء لأهلها فهو نور السماوات والأرض كل نور في السماوات والارض فهو منه فضلا وهو منه رحمه وهو, وهو هادي اهل السماوات والارض لا هادي لهما غيره ولا رب لهما سواه نزل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة هذا مثل يضربه الله. لقلب المؤمن. الذي اودع فيه الايمان والقرآن. وكل من الايمان والقرآن نور. الايمان في قلب المؤمن نور. والقرآن فيه نور. فهما نورات نور مصطور فطر الله عليه المؤمن فكرة الله. التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله. ونور مكتسب منذل من وحي الله. لك ايها المؤمن في قلبك نورا. نور ايمان الفطر الذي اودعه الله فيك بفكرتك. السليمة. المستقيمة. ثم نور الوحي والقرآن الذي انزله الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فشربه المؤمن في قلبه فكان نورا على نور يضرب الله المثل لهذا النور الذي في قلب المؤمن بانه هذو كذا كتي فيها مصباح هذا المصباح الذي في الزجاجة يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا تركية ولا غربية انظر الى هذا المثل الرائع العجيب الذي يضربه الله لنا الزجاجة ضربت مثلا لكلب المؤمن في صفائه في نقائه في رتته فكلب المؤمن يشبه الزجاجة التي تحيط بالمصباح لانه شفاف ولانه صعف لانعه. ولانه رقيق غير فخيد. ثم المسباع. يعني الفتيلة. الموقدة المشتعلة. داخل الزجاجة. هي ذلك النور. نور الايمان والقرآن في قلب المؤمن. فكلب المؤمن زجاجة ونور الإيمان والقرآن هو المسباح الموقد في تلك الزجاجة وهذه الزجاجة موضوعة في مشكاة والمشكاة هي صدر المؤمن المشكاة الطاقة. اي التي لا من لها. ضربت مثلا لصبرك الذي فيه قلبك. لان الصبر محل القلب. كما ان المشكات محل المصباح. ثم ضربت الزجاجة كما قلنا مثلا للقلب. ثم ضرب المصباح المشتعل داخل الزجاجة. مثلا لنور الله في قلب المؤمن. اسمع معي الاية الكريم مثل نوره اي نور عبده المؤمن الذي هو الايمان والقرآن كمشكات وهي الطاق فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة لرقتها وصفائها فتزيد من ضوء المصباح كأنها كوكب ذري كأنها كوكب لامع مضيء في كبد السماء هذا المصباح يوقد كل مصباح يحتاج لزيت يوقده هذا المصباح الذي هو داخل تلك الزجاجة يوقد منين من زيت زيتون من زيت زيتون شجرة مباركة. لا شرقية ولا غربية لماذا؟, لماذا لا شرقية ولا غربية قال العلماء ان شجرة الزيتون اذا نبتت في الصحراء لا يحكم عن الشمس جبل ولا شجر ولا جدار ولا بناء فان الشمس تطلع عليها اذا طلعت وتغرب عليها اذا غربت فيتتعرض للشمس طيلة النهار وذلك طائعارية لا يحجبها عن الشمس حاجب فالشمس تطلع عليها اول النهار وتغرب عليها اخر النهار فذلك أصفى وأجود لزيت الزيتون ولهذا يقول في وصفها ربنا عز وجل شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربي لو كانت شرقية لما انتبعت بالشمس في آخر النهار ولو كانت غربي لم انتبعت بالشمس أول النهار لكنها لا شرقية ولا غربية. بل هي شرقية غربية. هي شرقية غربية. ليست شرقية فقط ولا غربية فقط. لا شرقية ولا غربية. ثم قال سبحانه يكاد زيتها من شدة اللمعات. ومن شدة الصباة. يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد يضيء من نفسه ولو لم تمسسه نار. صحيح يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. لكنه لا يكون نارا إلا إذا مسته النار فكذلك الإيمان في قلب المؤمن يكاد يضيء ولو لم ينزل عليه نور القرآن. ولكنه لا يضيء الا اذا نزل عليه نور القرآن. كما ان زيت تلك الزيتونة لا يضيء ولا يشتعب الا اذا مسته النار. فكذلك تلك الكفرة التي تطر الله عليها المؤمن يكاد زيتها يضيء. ولكنه لا يشتعب الا بوحي القرآن ونور القرآن. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. لكن اذا اشتعل. واضع. وملأ الدنيا نورا. فكذلك قلب المؤمن. ايمان المؤمن. هو نور. في قلبه. لكنه لا يشتعل. ولا يتسع. ولا يمتد. ولا يمتفع به الناس. الا اذا نزل عليه نور القرآن. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يبقى ايه? نور على نور. نور الوحي والقرآن. على نور الايمان. فصار لك نوران. بل صار لك خمسة انوار. كما روي عن سيد القرآن. ابي بن كعب. رضي الله عنه. قال بل المؤمن خمسة انواع فكلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور وهو يوم القيامة يصير الى نور. خمسة انوار لك ايها المؤمن حتى تذهب الى النور حتى تذهب الى النور الدائم الباقي الذي لا يفنى حتى ترجع إلى ربك راضيا مرضيا حتى تدخل جنته ودار رحمته فلا ترى ظلمة أبدا ولا ترى عدما أبدا ولا ترى صناء أبدا ولا ترى مرضا ولا هلما أبدا بل كل ما فيها نور فوق نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره المنزل الفطرة في كل قلب. بس القلوب منها كما قال الرسول صلوات الله والسلام عليه. فيما رواه ابو سعيد الكبري رضي الله عنه. يقول القلوبه عن اربعة. واختر لنفسك انت. القلوب اربعة. يعني اربعة اصناع. اربعة انواع. القلوب اوعية وانية. فيه وعاء فيه. تفحه في وفيه وعاء فيه تسيخ وفيه جبن حدقة بل فيه دود وعاء المحيات أي الوعاء انت تستطيع تملأه من الأشياء الصيبة العلوة وتستطيع ان تملاأه من القاضرة والخباي القلوب أربعة قلب مثل السراج يظهر ذلك قلب المؤمن. وقلب اغلف مربوط على غلافه. وذلك قلب الكافر. وقلب منكوس. اسفله الى اعلاه. وذلك قلب منافق. وقلب فيه من هذا ومن هذا. فيه من الخير وفيه من الشر سمناه رسول قلب مصفح قلب مصفح فيه من هذا ومن هذا فأي المادتين غلبت عليه فهو لها ان غلبت عليه مادة الخير فهو الى خير وان غلبت عليه مادة الشر والنفاق فهو الى شر والعياب بالله نسى الله نجعل قلوبنا مثل السراج الذي يظهر ويضيح يهدي الله لنوره يعني للنور المنزل من يشاء من عباده لمنعلم استعدادهم لتلقي ذلك النور وقبول ذلك النور فليست القلوب كلها تستحق ان يحتلها ذلك النور يا اخي الارض. فيها طيبة. فيها طائفة طيبة. ارض خصبة. ينزل عليها الماء فتحتد وتربه وتنبذ من كل زوج بهي. وفي ارض ملحة. تأكل ما فيها من زرع ولبات. ولا تنتبع بالماء الذي يسقيها. فالارض معادل وقلوب مني آدم معادل فالقلب اللي معدله صيب اللي معدله صيب هو الذي يقبل نور الله وهو الذي يحيى بنور الله وهو الذي يستعد لتنسل هذا النور وتلقي هذا النور أن القلوب الميتة الجامدة والعياذ بالله فترفض النور وتأباه وانه شايفين الحق او كلمة الحق تلقى. يلقيها واعد او يلقيها عالم. فترى بعض القلوب تهش لها وتفرح بها وتنجذب اليها. وترى بعض القلوب تنفر منها وتعرض عنها وتأباها. هذا نراه. هذا نراه كل وقت وبكل دمان. والله ضرب المفل للكلمة الطيبة في قلب المؤمن. بشجرات طيبة. اصلها تابت وفحوها بالسماء. تؤتي اكلها كل حين بابن ربها. وضرب المثل للكلمة الخبيثة في قلب كافت بشجرة خبيثة. اجسفت من فوق الارض ما لها من قرار. فاجعل ارض قلبك ارضا طيبة. اجعل ارض قلبك ارضا طيبة. لا يحلها الا الطيب. ولا المعاني. لا يحلها إلا التوحيد والإيمان والمعربة الصحيحة بالله عز وجل لا يحلها إلا الرحمة بالمؤمنين إلا العطف إلا الشفقة إلا التواضع إلا النصح لعباد الله ولا تجعل قلبك مريضا بداء الشعوات ولا مريضا بداء الشبوات حتى لا يذهب الى مصير اسود. حتى لا يوقعك. ويوردك موارد الهلكة. والشقاء. نبذ كلبك. نبذ كلبك ايها المؤمن. من كل خبيث. ومن كل كبر. اخرج منه الشركة. الحكم. الكبر. العجب. الرياء. اخرج منه. البخل. اخرج منه الجبن. اخرج منه ملادي من المعاني القبرى. ومنه بالحب والتواضع والرحمة. حتى يكون قلبا حيا بنور الايمان وبنور العلم والعرفان. يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الامتال للناس. فهمنا? هذا المثل الذي ضربه الله لنا? نرجو ان نكون قد فهمنا. والله في كل شيء عليم واقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل دعوه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول الله عز وجل بعد ذلك في بيوتك أذن الله أن ترفع ويذكر في هزمه يسبح له فيها بالغذو والآصاد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتكلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حسابه في بيوت. يعني ان هذا النور المنزل وهو القرآن يتلى ويقرأ في بيوت وهي المساجد. ادل الله وامر ان ترفع. اي تنده من اللقم. ومن كل جنس. وامر ببنائها وعمارتها وتطهيرها. ادل الله ان ترفع. ويذكر فيها اسمه. يصلى له فيها. ويسجد له فيها. ويسبح له فيها. فالنساجة انما بنيك لذكر الله. ونفط له. فلا يجوز ان تستعمل في غير ما بنيته. ادنى الله ان تربع ويذكر فيها اسمه. يسبح له يعني يصلي له. وكل تسبيح في القرآن كما قال ابن عباس هو صلاة. يصلي فيها بالغدو أي في أول النهار والآصال أي في آخر النهار كأنها إجارة إلى صلاة الصبر ولا صلاة العصر وقد كانت هاتان الفريضتات أول ما فرض على المسلمين ثم جعل الله خمس صلوات كل يوم وليلة في ليلة الإسراء لكن أول ما فرض على المسلمين صلاة في أول النهار وصلاة بآخر الايه النهار فصلاة اول النهار الصدر وصلاة اخر النهار العصر وهم افضل الصلوات لان فيهما تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار يسرطح له فيها بالغدو والاصال رجال وكلمة رجال لا تطلق في القرآن الا على ذوي الهمم والعزائم زي ما يقول ده فربنا بيمدع. هؤلاء واسمي عليه بجاناهم رجال. ذوي عذاب. وذوي هدى من عالية. اسمعيل اتولي تعالى في اية الاخرى. فيه رجال يحبون ان يتظهر. اسمعيل اتولي تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما الله عليكم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل فكلمة رجال في القرآن عاوز رجال يا رب جعلنا رجال كما قال القرآن فيه رجال كلمة رجال عنوان على الهمة عنوان على الشجاعة عنوان على العديمة النازية عنوان على الأصالة وعلى الشرف وعلى الكرامة ولا يقولها القرآن ابدا الا اذا اراد وصف اصحابها لا تلهيهم. رجال لا تلهيهم. ولا تشغلهم. لا تجارة. يتعاطونها فيما بينهم. ولا بيع. عن ذكر لا يشغلهم شاغل. من شواغل الدنيا. وزينتيا. لا أشغلهم عن ذكر الله ولا عن إيقان الصلاة ولا عن إتاء الزكاء لي لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يعملون هذا من أجل ذلك اليوم يستعدون لهذا اليوم وجزأهم على الله وأجرهم عند الله إيه؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من قبله يديهم جزائهم على عملهم ويزيدهم كمان ليجزيهم الله لأن الجزاء جد العمل لكن قال ايه ويزيدهم من فضل يعني بقى المعصيم حقهم ازياد اسفل ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضل والله يرزق من يشاء بغير حسابه الله اجعلنا منهم برحمتك يا ربنا الراحمة اللهم نظر المؤمنين والمؤمنات اللهم لا تدع لنا غنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا همّا إلا فرجته ولا ذينا إلا قضيته ولا مريضا إلا عفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مقطوعا إلا وصلته ولا بعيدا إلا قربته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها حاجة إلا حققتها بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم جدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا. اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ربنا وارضعنا يا رحم الراحمين. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وبك منك سبحانك. لا نحصي ثناء عليك. انت كما اثنيت على نفسك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعلي كلمة الحق واليقين. اللهم اجمع المسلمين على كلمة سوائن يا ارحم الراحمين. اللهم وحد صفوفهم. اللهم اجمع شملهم. اللهم انصرهم على عدوهم. ربنا اغفر لنا قلوبنا. واسرى بنا في امره. وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم.